وَالذَّارِيَاتِ دَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وَقُرْآنَ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءَ إِذَا تَلُوحُ انكم لفي قول مختلف يوفك عنه من افك قتل الخراصون الذين هم في ضمره نسون يسالون ايان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفيه اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السما اي والله ارضي انه لحق مثل ما انكم تم منطق هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون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 فاقبلت امراة في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم ايها المرسلين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 وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تدرى من شيء اتت عليه الا جعلته كرميم وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون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 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ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 Oh!